اي عبدكم عبدك يراك الله عاصيا حريص, حريص على الدنيا وللنوج الناسيا انسيت لقاء الله واللحظة والقرى ويوما, ويوماً عبوس ستشيب فيه النواطية لو ان المرأة لم يلت سلاسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو ان الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من صبلك القلق أفإن مكما هم الخالدون كل نفس, نفس ذائقة الموت, الموت. ونبلوكم, ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أيها الجمع صيب الكريم نعلم مرة أخرى لذا كان نفوتنا ونشرح صدورنا بالاجتماع الى مؤسسة الهادي البشير القرآن الكريم تلاوات قرآنية عسرة من كتاب الله العزيز الحميد, الحميد, الحميد يتلو علينا الحميد لكم العالم القرآني الاسعي فضيلة القارئ الشيخ طاهر النعماني القريب, القريب تحاد الإزاع والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة الفيوم لدى لا الله لابد توقيقنا لكم بحسن الاستماع فليتفصل مشكورا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 love واذكر ربك إذا نتين واذكر ربك إذا نتين وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إن إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ رَبًا إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ وَأَكُونُ رَبَكَ إِذَا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ لِلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ ضَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبَصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ wala وغادن When love When I'm دلنا قلبه للحق من ربكم فمن شاء دیگر جدي من تخفي من امر من الثاير Thank you. Thank, you. Thank you. میره هنا ايك لا تجري بالدم في ملأ الأرض ولا من هزار ولا نذبوا البسون سيابا خوفا. الهٔ ممّن wa'hagwawana na buma di wahagwawana Oh, uh -huh. وَكَانَ <تصفيق> لَوْهُ و ما وانا جنة وعالماء ظن لكن هو الله mhm, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh. Oh. <laughs> there is... ينسى امرئ واوحي طب بالذكر واوحي طب بالذكر ينسى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان هناك الولاية لله الحق هناك الولاية لله الحق هو خير نوابا بلغهم ما في الدنيا، وطرب لهم ما في الظل الأوض فأوف المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات غير بقياتُ الصَّال حاتُ خَ وَبَ ق الصال ربك قونإِن give up. قد جئتمونا كما خلقناكم موعد بل زعلتم ان بل لن, لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 وا و بيع الكفار, وقال الكفار, وقال الكفار ترى المجرمين نا مطمئنا من there are يجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحد ولا يظلم ربك أحد ووضع الكتاب. الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان كل البحر مدادا بحر لكلمات ربي, ربي. لنفذ البحر قبل أن تأخذ كلمات ربي ولو لنا بمثله ولولي مدلا مدلا وكذا اخوتنا المؤمنون بالاسلام عشنا في رحاب التلاوه القرانيه المباركه, الرهاب المباركة تلا علينا مالك وملع على القراني المتاعي فضيله القاري الشيخ باء النعماني القاري بالتحالف بالذعا والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بمدينه فيو نقلناها لكم الان في اذاعتنا الهندسيه او الاذاعه العربيه او تدارة الحج سيد اليماني وأولادهم <ألاحيان> المخب المنشأة الجديدة في مدينة المحلة الكبرى مخاز <ألاحي> من الفرش الكبرى وكسر الضيافة <ألاحي> وتمثل في <ألاحي> جميع <ألحي> محاجة مورية والخطة من الدكوية الممتازة تدارة الحج احكازي <ألاحي> شيخ الدار مع المخب الجبرية مدينة المحلة <ألاحي> الكبرى <ألاحي> اخي المعزي الكريم بعد قليل ما استمع الى تلاوة قرآنية مباركة يتلو علينا ذلكم العالم القرآني زعي فضيلة القارئ الجن محمد حسن المهدي القارئ ذات مريض مصر العربية, العربية العالم الإسلامي كله المقيم في مركز ومدينة الكمية الأنبيديالية